علمني ان يا رب ان يا رب عرفني رؤيتك للدار رؤيتك للدار فليس لي سواك انت سندي وروحك يا وكلامك سراجي فليس لي سواك أنت سندي وروحك يخذني وكلامك سراقي لززني بحبي كان الغاني بحبك بك الغاني واقودني لماجديك الساني لماجديك الساني فحبك أعظم تو نبع رجايا في الصلاه كل امالي في الحياه فحبك اعظم توك للنجاه نبع رجايا في الصلاه كل امالي في الحياه يا ربي افتح لي يا عيني افتح لي يا عيني يا يا قلبي آنر لي يا قلبي لكي ارى زراعك توحيت بي وصدرك يا ذمني وشخصك يا لكي أرى زراعك توحيت بي وصدرك يا ذمني وشخصك يعتني